بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكن 129. مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 فاستوى إلى السماء وهي تُخانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتِيَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَ أَتَيْنَا قَائِعِينَ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 قالوا لو جاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلته به كافرون فأما عاد 119 فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 110 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 111 وكانوا بآياتنا يجحدون 112. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون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 دع إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.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 124. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 125. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء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 فَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنظر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 115. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما 116. أولئك ينادون من مكان بعيد 117. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تَضَعُ إلا بعلمه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 لا يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى